بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلٍّ لِلصَّيْدِ وَأَنْتُم حُرُمٌ إلا الصيد وأنتم حُرُمٌ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 وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْقَادُ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْقَادُ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاءُ قَوْمٍ أُصَدِّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاءُ قَوْمٍ أَن عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعذوان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم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 والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبو إلا ما ذكيتم والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبو إلا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 المرافئ ومسحو رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ منكم من الغائط أو لا مستم أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا أو لا مستم فَإِنْ تَجِدُوا مَا أَمْنَتْ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ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 الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرم أنكم شنأن قومٍ على ألا تعذلوا ولا يجرم شنأن قومٍ على ألا تعذلوا يعدلوا هو أقرب للتقوا يعدلوا هو أقرب تقوا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله خبير بما تعملون وهذا الله الذين آمنوا وعملوا صالحة لهم مغفرة وأجر عظيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا صالحة لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذّوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفروا وكذّوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.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 وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَوْلاً حَسَناً لَّأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيَئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ وَأَقْرَضُوا لكم وانا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار وانا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار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 قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح الممريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما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 قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم آدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم آدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنهم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 وَأَتَلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إذْ قَرَّ قربا بَقُوبَانَ فَتُكُبْ لَمِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا أَقُتُلَنَّكَ وَأَتَلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إذْ قَرَّ قربا بَقُوبَانَ فَتُكُبْ لَمِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يتقبل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 119. بغير نفس أو فساد في الأرض 110. أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا 111. أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض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 أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وَلَنْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئكَ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 وقفينا على آثاره بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. وقفينا على آثاره بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة.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 116. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم 117. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع واحذرهم أي يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك واحذرهم أي يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك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 لا أقسموا بالله جهدا إيمانهم إنهم لمعكم ويقول الذين آمنوا الذين أقسموا بالله جهدا إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين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 كَمَن ذِنيَّ فَصَمْتَ يَلَهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ فَسَوْفَ يأتي اللَّهُ بِقَوْمٍ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 قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله عند الله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 والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفرة ولا يزيدن كثيراً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 ما المسيح, من مَا الْمَسِيحُ بِنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلٌ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامِ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ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 مِن قَرِضَ اللُّو مِنْ قَر وَلا تَتْبَعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا وَنَسُوا السَّبِيلَ وَلا في رَأْضٍ وَظُلْوَن سَوَاء السَّبِيل لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وعيسى بن مريم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل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 كَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ لَاتَّخَذُوهُ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ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 إن الله لا يحب المعتدين إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيب واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن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 أَعْبَدْنَاهُ لَا دَاعٍ وَالبَغْضَاءُ فِي الْخَمْرِ وَالنَّيْسِ وَيَصُدُّكُمْ مَا ذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلاةُ فَهَلْ أَن تُمْنَتَهُنَّ وأطيع الله وأطيع الرسول واحذروا. وأطيع الله وأطيع الرسول واحذروا. فإن توليت فعلم أنما على رسولنا البلاغ المبين. فإن توليت فعلم 111. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا 112. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات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 119. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم 110. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم 111. اعلموا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 34% لكم تفلحون 3500- يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسوككم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفا الله عنها 36 bindependence عن اشياء ان ترسل لكم تسوا ان تسالوا عن ينزل القران تهدلكم ماك الله عن والله غفور حليم والله غفور حليم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 إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فينبئكم بِمَا كنتم تَعْمَلُونَ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 اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت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 إنك أنت علم الغيوب إنك أنت علم الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أتيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا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 علينا ما إذا من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك ورزقنا وأنت خير الرزقين تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية من كوارثنا وأنت خير الرزقين. قال الله إني منزلها عليكم. قال الله إني منزلها عليكم. فَمَن يَكْفُر بَعْدُ مِن كُمْ فَإِنِّي أُعْذِبُهُ عذاباً لا أُعذِبُهُ أَحَدَ مِنَ الْعَالَمِينَ فَمَن يَكْفُر بَعْدُ مِن كُمْ فَإِنِّي أُعْذِبُهُ عذاباً لا أُعذِبُهُ